حمار الفيلسوف بقلم ايمان علي بصوت الاء ابو النور عاد الثور الاسود الى القبو متعبا من كفة العمل والفلاحة في الحقول وجلس في زاوية القبو يزفر تعبا شاكيا وتطلع الحمار نحو الثور وقال له ما بك يا صديق الثور لا تتكلم ولا تتحرك كأنك ميت قال الثور انني تعب جدا يا صديقي فالاراضي واسعة والفلاح لا يرحم قال الحمار ألا تستطيع الهرب منه وعدم الذهاب إلى الشغل معه فأجاب الثور ومن يستطيع الهرب من الإنسان ألا تراه كيف يسخرني لأعماله وحاجاته قال الحمار تمارد اليوم ولا تأكل علفك وعندما يأتي صاحبنا قبل طلوع الفجر تظاهر بأنك لا تستطيع الوقوف أو السير فيتركك ويمضي بدونك فترتاح من هذا التعب الشديد وكان صاحبهما يفهم لغة الحيوان فسمع كل ما دار بينهما من حديث وفي صباح اليوم التالي نزل الفلاح إلى القبور فوجد الثور نائما ويتوجع فتركه وأخذ الحمار بدلا عنه وراح الفلاح يسلح طوال النهار على الحمار الذي تعب تعبا شديدا وعند المساء عاده إلى القبور وهو لا يستطيع حراكا وتقدم الثور من الحمار يسأله عن صعوبات العمل وحسن التدبير والاختيار فقال الحمار يا صديق الثور سمعت صاحبنا الفلاح يقول لولده إذا بقي الثور هكذا مريضا فسنذبحه قبل أن يموت فالأفضل لك أن تأكل علفك وتعود إلى عملك ورضي الثور بهذا الحل فقال الحمار في نفسه حقيقة من تدخل فيما لا يعنيه نال ما لا يرضيه ومن تقع حيلته عليه يكون حمارا